القارعة ما القارعة وما أذراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعز تُرْوَطِي وَأَمَّا مَنْ خَفَتَ وَمَا